قُل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء ايضا ما ينذرون ولئن مسهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين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 الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك انزلناه افانتم له منكرون ولقد اتينا ابراهيم رشدة من قبل وكنا به عالمين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 قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين قال بربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم وانا على ذلك من الشاهدين وتالله لا اكيدن ان اسلامكم بعد ان تولوا مدبرين